122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. إذا الشمس كورة 124. وإذا النجوم كبرة 125. وإذا الجبال وَإِذَا وإذا النوحوش حشرت 112. وإذا البحار سجرت 113. وإذا النفوس زوجت 114. وإذا الموهود وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا, الجحيم سعرت وإذا الجنة قال لمن نفس ثم احضرت الا اخزم بالخن نفس الجور قوم نفسا الليل اذا عسى عس الصبح لا 119. فسنه لقول رسول كريم 110. أَإِنَّ تَدِينُ شِمْكِ مِن مُطَاعِن فَمَا أَلِينُ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَنُون وَلَنْ 111. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم 112. تقيم <تصفيق> <تصفيق> و <تصفيق> <تصفيق>